إذ وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا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 فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلَيَتَلَطَّفَ وَلَا يُشْرَعَنَّ بِكُمْ أَحَدٌ إِنَّهُمْ إِيَاظْهَرُوا إن عَلَيْكُمْ يَرْجُمُكُمْ أَوْ يُعِيدُكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَا تُفْلِحُ إِذَا النَّأْبَدَ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 يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون, ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا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 ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا, لهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار رفضن أنهم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 إنا جعلنا على قلوبهم أكنة ان يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة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 فَلَمَّا جَاهَزَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتِنَا غَدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا وَجَنَا إلَى الصَّخْرَة فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتِ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 قد بلغت من لدني عذرا فانقلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه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 تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة, فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوا بين الصدفين قال انفخوا قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطرا فما اسطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمه من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكا